عند قلبها سوا بعد عينك لوين تشيل على اللي رام جسم محبا يا ويلي من دم حيصي احرق الاطناب زينب عزيزتكم اصد لاوين سهم عاشر رماني و نصفين اعاين مصرعك يا ابن امي بياعين و ناظر هالخدر يتصايحا يحسين رمتني يا ليصيدا ايرات البي سهم لمثالة لصابق قطع نحر خلاص عاش بقى الخاطر وقدمت زين بالليلة تداري الانتا وقدمت زين di dar al تفا يضمج مع الحورى قلب مجروح شدا والروح تعاين مهجة الزهرى جسم مطروح ونحر مسفوح تقوم جسم ودي العبرا المذبور, المذبور حزينة وكفة الحورة على الجسور على تناشد يمكن الكافل إليها يقول مذره وذمون صرح عاشي وقحظي وتمت زين بالليله في الايتام وتمت زين بالليله في دار ليلة ويحشو الآلام صور لحزام تشب نيرام حوالي يوم مع النسوان على الوليام حيارة في أسر ظلام اذخر مرعدنا هامس ميمون بليم رجع خالي حنيت الروح مفجوعة مع اطفالي وصحت وضيع بعد الحمل والي واني بهلي اولايا جسوم العز وقبالي ورد قلبي الحزن آهات ذلاني سمعوا شيء قلوب صابره قد ما تزين بالليله في دار الايتام قد ما تزين داره